يا ثار دم الأكبر يا يا ثار دم الأكبر يا ثار دم الأكبر صليت دم عتم صار وحسيني شهيدي الأول إختار صائل لك يا ام لا يكبر دم ويحسين الشهيد اول يختار احتجمل چبيت يشلا او يا انطيتي احتجل يبقى شجرتك ياسي اي لازم الليل قرب وينشي يا شلي يحجو امه للشعر ناظم الحاشي لا زمن قلب هايين شلي يحجو امه وحيتي ظل جذير هش زمان كذاب حتى بكى ربيع يا ساريا يوم, الأكبر. يوم, الأكبر. يوم, الأكبر. يا سار يا يوم اكبر بیتفشچ رتیل ما احسو وحتے اعلم نوای سپټین ګلو او پزقو ای ویناصم یموت لا يتغير بال حقد حايط طاع بين هي روح الكر بلاوتل جت ثمار بيها بعد هرحل كات بلاوتل جت ثمار او مين يحشيع Hey, hey, جره او بار نور یې اسکی ہے لیت وهبل حقد حیات طابین ہے ہے روحل لا تظن بال حقد حياه طايعه هي هي تلقى سمار بيه ومنها حسي ينطي مرات زوا من الأكبر يا يا ثار يا يا ثار يا ثار يا ثار إيح ما يبسد أبد وين شي عبي هنفط وين يرجع يلم كل ما ضرب الفاس ما حاولك دولة والله اي يا ما ها چا عین لفم کې وقيت بالشج رميح تار يا ثار يا شلع وحسيه اللازمها والله لا ماتن شلع وحسيه اللازمها اوكي العاشر محرم نهي ذبيح يحيى العاشر محار العاشر كل عاشر وامنهم ليه ليه يا ابنها او تسقيها المناحر فيظمي الدمها اذا يمر من دم نيرويها وكي الهائل مذابح نيمس عليها وكي العامل يمر من دم نيرويها وكي الهائل مذابح نيمس الشع عليها ما كان دل ابد وحشين منطيها ما كان ابد وحشين منطيها اي نحرى من, من الحر السبع مذابح تشهدي عليها وكل هاي المذابح تشهدي عليها ما تنذل أبد وحسيا من طيها ما تنذل أبد وحسيا نا حراوما حري صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى ثلاث مرات ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد